التسجيل السابع والستون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه وبع خطا تحت اسم الفاعل وبين فعله وقد بين الإسلام أحكام الحلال والحرام على نحو مباشر في كثير من الأحيان لكن هناك أمور لم تكن معروفة وقت نزول الشريعة والإسلام صالح لكل زمان ومكان فوضع خالق الناس لهم ميزانا دقيقا فقال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالمسلم الصادق عامل بالمعروف تارك للمنكر لا يقول إلا طيبا ولا يفعل إلا نافعا